بروحه ما نو، اللي يحب بالجبل يسمح بروحه ما نو. یک یا في المنام دمع وتظر الحب طيب في الخمال الحب طير في الخمال من حبالي وكل خالي وكل. Petit, oh, my dear. من العيون السلامة إسلام في روح السحر دعنت إيه من القيامة الإسمعين والليها هدح وقمر وسائل الإسمعين سحبة الامشي فيها من باب للسحر باي من باب للسحر